Wain tan al mautu filan mubara bi anis min fati وَأُلْقَتِ الْحَشِيَةُ بِتَبَعِيكَ أُنْقُتِنَا سَيُلْقَى بِوَقْتِ إِنِّي أَعْلَمُ مَا فِي الْمُعَدِّ أَنْ Nal-lawal mudaik anta saa, wa maktaba nuzah, fa tanau naza, atau aradan atau taawaa, الاشن نسام كن فاعل المعنى كمان من قلبي سن نزاع وكل اجل زمان ويلزم الاشنولي موجب الاراء وتركوا لا الاش ريحه عملان التاضي في اسم العمال قبل فان الوحيد منهما العمال ولا تجيء ما أول قطعه ملا بمتمد الرواية المدار اسم ماسي وزماني مين ما له لا ينفيك يا امين من امين مين مثلي او في الاولس في النسي والقون اسلان ومن توكد فوحد أبنا وسل واجمع ويره وأفنا وحتو عني المؤكد تَدَمْ كَرَرُونَ وَدُحَشٌ وَرَاتٍئِبَةٌ لِلنِسْ فِي أَيْمَنِ السَّمَاءِ وَمِنْهُم مَّا يَدْعُونَهُمْ أَكْذَابٌ مِنْ نَفْسِهِ somu ma qulanahu almustaruin abana taniman tajid shufan wadil wa huwa لا أكون الجبان عن الهجاء ولو توالد زمر الأهل